عزب الأدعية لسيدنا أقل حسن الشاذلي قد تسره بسم الله الرحمن الرحيم بحمدك وثنائك ومجدك أصبحت غريبا في أرضك أعبدك واستعين بك فاهتني سبن السلام بالنور والبيان وأخرجني من الظلمات إلى النور واهتني إلى صراط مستقيم يا موجود قبل كل موجود، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، طاقت علي الأرض بما رحب، مطاقت علي نفسي، لا ملجى منك إلا إليك، فتوب علي لياتوب، إنك أنت التواب الرحيم. ومن أدعيت عند المساء تسره بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بياضمتك ما قدرتك وإرادتك وحياتك بكل شيء علما من الذنوب والعيوب والنقايص والوساوس والحواجس والهواجس والخواطر والهم والفكر والقدر والإرادة والحركات وأدخلني في حرزك وفي مأملك وفي وكالتك وفي معاقلك في وفي عملك وثنائك ومجرك لي عن حقيقة العبودية لك وأيدني بروح المعونة فيها منك واهتني بهداية النبيين والصطيقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بعزة الله وقدرته بكلمات الله التامات العامات من شر ما كان وما هو كائن هذا اليوم وفيما بعده إلى يوم القيامة وفي الدنيا وفي الآخرة وفي النازل وفي الأبد وأبد الأبد الذي لا غاية له فمن شر ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وعول بجلالك وجمالك وعظمتك وكبريائك ونورك وبهايك وسلطانك وقدرتك وإرادتك ونفوذ مشياتك وجميع يسمائك وصفاتك ونعوتك وأخلاقك وأنوارك ومباتك القائمة بجلالك من شر ما أجد وأحابر ومن شر كل معلوم هو لك أنت ربي وعلمك حسبي فعضني من ساعتي رحمتك على سيعات علمك فهي التي لم تدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالكلمات المتفرقة عن الكلمة القائمة بالذاته Ufra'lika Rabbana ve ileyke al -mesir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. يا رحمن, يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم لا تكلني إلى نفسي في حفظي ما ملكتني لما أنت أملك به مني لي ومددني بتقايق اسمك الحفيظ الذي حفظت به نذا نظام الموجودات مَطْلُوبِي بِذِرْعِ مِنْ كِفَايَتِكَ وَقَلِّدْنِي بِسَيْفِ نَاصِرِكَ وَحِمَايَتِكَ وَتَوِّجْنِي بِتَاجِ عزك وَكَرَامَتِكَ وردني بِرِضَاءٍ مِنْكَ وَرَكِّبْنِي مَرْكَبَ النَّجَاةِ فِي الْمَحْيَا وَبَعْدَ الْمَمَاتِ بِحَقِّي فَجِّشْ أَمْدُدْنِي بِطَقَائِقِ اسمك القهر تدفع به عني من أرادني بسوء من جميع المغموذياتي. وتولني ولاية العز يخطاع لي بها كل جبار عنيد وشيطان مريد. يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار اللهم ألقي علي من زينتك ومحبتك ومن شرف ربوبيتك ما تشهد به القلوب وتذل به النفوس وتخطع له الرقاب وتلق له الأبصار وتعد له الأفكار ويصفر له كل متكبر جبار ويصفر له كل ملك غحار يا الله يا ملك يا عزيز يا جبار يا الله يا ملك يا عزيز يا جبار يا الله يا ملك يا عزيز يا جبار يا الله يا واحد يا أحد يا قهار اللهم سخلي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى عليه السلام ولي قلوبهم كما لينت الحديد لداوود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك نواصيهم في قضتك وقلوبهم في يدك تصريفهم حيث ما شئت يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب, يا علام الغيوب. اطفأت غضب الناس بلا اله الا الله اطفأت غضب الناس بلا اله الا الله واستجاب لبى رضاهم بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فلما رأينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر هذا إلا أملك كريم